وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم ووعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا فلا تنوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ما أنا بمصرخكم إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَثْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ